وَالشَّانُّ أَبْصَارُهُمْ يَخُدُّونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ وَالشَّانُّ أَلْفُهُمْ يَخُدُّونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُفْتَعِنَ إِلَى الذَّاءِ مُفْتَعِنَ إِلَى الذَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ آذى يوم عسل عَجَلَ يَوْمَ نَاسٍ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَالذُّجَّتْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَفَعَلُوا لَهُ نُونٌ وَالذُّجَّتْ فَدَعَا رَبَّهُ أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففتحنا وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمٍّ قَدْ قُدِرَ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمٍّ تَرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ تَرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ فكيف كان, فكيف كان عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ مَا هَلْ مِن مُدَّكِرٍ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عذابي ونذر؟ ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أغسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر فانزعوا الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد فانزعوا الناس كأنهم أعجاز نخل فَكَيْفَ كان عَذَابِي وَنُذُرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرَ وَلَقَدْ يَسَّوَّنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّوَّنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَلَمُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا أبشرا يقولون عليه من ديننا بل هو كذاب اشد عليه من ديننا بل هو كذاب اشد سيعلمون غدا من الكذاب الاشد سيعلمون من الكذاب الاشد إن مُصل قاتفتنَةهُ فرتطبم وَصقاب إ مصل قاتفنة